هُم نشَأََبَك قَاال ي أَبَنَ إِا ذَهَبَناَا نَستَبِقُ وَتََكْن يوسُُ فَإِن دَمَتَائِنَا فَأكَ لَهُ الذبَ فَأَكَ لَهُ وَمَا تَـبِـمُـؤْمِـنِ لَـنَـا وَلَـوْ كُـنـنـا صَـادِقِـيـن وَجَاءُوا عَـلَـى قَـمِـيـصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ أَوْ لَـبَـلْ سَـوَّلَـتْ لَـكُـمْ أَنْـفُـسُـكُـمْ أَمْـرَآ فَصَـدْرٌ جَـمِـيـلٌ وَاللَّـهُ الْمُسْـتَـعَـانُ عَـلَـى مَا تَـصِـفُـوْنَ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بذمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا عسى ان ينفعنا نتخذه ولدا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 آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين